وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رُحَمْهُمَا كَمَا ربياني صغيرا. رَبَّيَانِي صَغِيرًا والدي رحمة الله عليه أصيب في آخر أمره بمرض السرطان في البرستات فأصبح بسبب هذا المرض وهو في المستشفى كل عشر دقائق يحتاج إلى أن يقضي كرمكم الله حاجته وهو رجل كبير السن توفي وعمره 94 عام فلا يستطيع أن يمشي بهذه السرعة بسبب المرض وكنت أجلس بجواره فإذا تنحنح حالاً شمرت عن ساعدي ووضعت يدي تحته أحمل نجاسي بيدي فإذا انتهى ذهبت وغسلت يدي وعدت مرة ثانية أنظفه وأنظف وأنظيف المكان وهو يدعو ويبكي متأثرا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إني راض عنه هذا هو الإسلام هذا هو الإيمان هذا هو المسلم اللهم إني راض عنه أشهد أن الموت حق وأن النار حق وأن القيامة حق وأن الجنة حق ويصلي وهو على فراش ولو أنني هجرته وتأفف, وتأفف كما, يقول كما يقول القرآن في وصاياه ولا تقل لهما أوف, أوف يعني لو قلت مرة واحدة بالنسبة للرائحة أوف لكنت كنت لوالدي مهما عملت له من خدم أوف بس بس لضاع مني الأجر والثواب هل جزاء الإحسان بالإحسان إلا وأنا أعلم بعض الأبناء الآن الذين يسمعون هذا الشريق يقولون يا ليتنا بررنا آباءنا وأمهاتنا أنا أقول لم يفت الأوان فإن فاتك بالروه حيا ما يفوتك بالروه ميتا بالتزام وصلاة ودينك وأخلاقك وصدقاتك ومشاريع الخير, ومشاريع الخير وسبيل الماء وسبيل وكفالة الماء اليتين وختمات القرآن, وختمات القرآن كل ذلك يصب في ميزانهما, في ميزانهما والاستغفار لهما أعظم شيء واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقرب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ووالدتي لا تزال حية موجودة أمرها ثمانين عام منذ عام ألف وتسعمية وتسعة وسبعين إلى عام ألفين كم سنة؟ واحد وعشرين سنة واحد وعشرين حجة كل سنة أخذها معي بالسيارة وأذهب بها إلى الحج وأخدمها ذهابا وإيابا هي ومن يأج عليها ممن تختارهم من العالم ولا أرض منهم أحب يأتي معنا فلان يأتي معنا فلانا أترس الجمس وكل عام وأنا في غاية السروق والأنس وهي فرصة لا تعوض يا أبنائي في بر الوالدين فرصة ما تعوض أما الآن إذا دخلت عليها واقتربت منها وهي جالسة قليلة المشي ضعيفة البصر جئت أحبو ببشتي وبلحيتي وعقالي أحبو بيد يديها فأقبل رجلها ثم يدها، ثم رأسها، ثم, رأسها ثم, أجلس, بجوارها ثم أجلس بجوارها وأقول لها ادعوني. وانفضلو ما جناح ذل من الرحمة. فتفرح،, فتفرح وتدعو, وتدعو, وتدعو. أسأل الله لك العافية، أسأل الله إنه يرزقك، أسأل الله أن يصلح ذريتك أسأل الله يجديك بعينك، أسأل الله هذه الكنوز المفقودة التي لا تقدر بثمن. قال صلى الله عليه وسلم. دعاء الوالد لولده مستجاب، وفي حديث على ولده مستجاب، يعني اندعى بالخير مستجاب، اندعى بالشر مستجاب، اندعى بالشر مستجاب. مستجاب. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.